Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Al-Fatihah rahman Al-Rahim Manik Yawm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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء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 إي يسقفوكم يكونون لكم أعداء ويبشطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تفعكم أرواحكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَدا حَتَّى تُؤْمِنُوا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِنِّي أَسْتَغْفِرُ لَكَ وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فدنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله يحب المقشتين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ وَأَمَّا Sami Allahu liman hamida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 وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَأْخُذُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Mari jemaah sekalian kita kembali merat, merapatkan soft dan lurus. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس القفار من أصحاب القبور الله أكبر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 إذا جاءك المنافكون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافكين لكاذبون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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الله أكبر السلام الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر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 غير المذُوب عليهم وللظالين آمين. وإذا قيل لهم تَعَالَوْا يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا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 Assalamualaikum warahmatullahi Mari jemaah sekalian kita laksanakan salat witir Tiga rakaat sekali salam. Subuhufakum fainat asfuha as Allahu akbar.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 Siratul Ladinan yang engkau berikan kepada mereka, bukanlah yang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 سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 إهدنا الصراط المستكيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هؤلاء